111. رمذاك العماد 112. التي لم يخلق مثلها في البلاد 113. وثمود الذين جابوا الصحر بالواد 114. ذي الأوتاد في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مرتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول 119. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا 110. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا ذكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وان له الذكر يقول قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايها النفس المطمئنه ارجعي 119. ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي